هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار أحبة في الله مجلسنا هذا هو ليلة الأحد ليلة السادس عشر من شهر ربيع الثاني عام 1430 الهجرة الموافق لليلة الثاني عشر من شهر ابريل عام 2009 ونحن نتقي مع إخوان لنا لم نتقي بهم وجها لوجه ولكن جمعنا بينهم بيننا وبينهم الأخوة في الله والمحبة في الله على المنهج السلفي القويم كنا قد تكلمنا في المجلس السابق عن مضوع اجتماعي ومشكلة اجتماعية كانت تقلق الكثير من الناس الذكور والإناث وكان موضوع مجلسنا السابق العدل بين الزوجات لا شك ولا ريب أن الإسلام جاء كاملا مكملا ومكتملا من جميع الجوانب سواء في الاعتقادي أو في العبادة أو في المعاملات أو في السلوك لا شك ولا ريب أن ديننا الحنيف جاء لإصلاح المجتمع والمجتمع مكون من ذكر وأنثى فإذا صلح هذين صلح المجتمع ونعني بالذكرة والأنثى الزوج والزوجة هما أساس المجتمع أساس البيت منه يخرج النسل الصالح وغير الصالح وفي مجلسنا هذا كما وعدناكم أن تباحث في مسألة اجتماعية كثر اللغط فيها وكثر الجدال فيها وخاصة في هذا الوقت الذي تدخل فيه أهل الشرق والغرب الذليل والحقير والصغير وال... والسفيه تدخل فيما لا يعنيهم وأخذوا يدندنون على المرأة وأخذوا يدندنون حول حقوق المرأة ومكانة المرأة وما أرادوا من المرأة إلا أن تسفر عن عورتها ما أرادوا حمايتها فقد حماها الله بهذا الدين فموضوعنا هذه الليلة هو حكم خدمة الزوجة لزوجها خدمة الزوجة لزوجها اختلطت المفاهيم فيها بين مشرق ومغرب وأنا أقصد مفاهيم اليوم حيث أن أهل الشرق والغرب ومن تأثر بهم من بني جلجتنا يدعون المرأة إلى العصيان على زوجها يدعون المرأة إلى التحريض تحريضها على زوجها وخروجها عن طاعة زوجها فاختلقوا مقولة تحرير المرأة حرية المرأة حقوق المرأة وأرادوا بذلك عصيان المرأة على زوجها لكونهم يعلمون أنها إذا عصت زوجها دب الخلاف بين الزوجة وزوجته فانقسم على نفسهما فتشتتت أسرة واختلت موازين المجتمع الذي يعيشون فيه وأعن به المجتمع المسلم اما ما اردت مناقشة هذا الموضوع فاني اردت ان اناقشه من الوجهة الشرعية حيث اننا اهل علم اقصد اهل شريعة لنا ضوابط ولنا مراجع الكتاب والسنة واجماع الامة جاء في الموسوع الفقهية الكويتية أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الزوجة يجوز لها أن تخدم زوجها في البيت سواء كانت ممن تتخذ أو سواء كانت ممن تخدم نفسها او ممن لا تخدم نفسها ولكن ايها الاخوة اختلف الفقهاء في وجوب خدمة الزوجة لزوجها فذهب الجمهور وهم الشافعية والحنابلة وبعض المالكية رحمهم الله تعالى إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها وأضاف الحنابلة فقالوا لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به لأنه العادة ولا تنتظم المعيشة من دونه ولا تصلح الحال إلا به وحيث أن حجة هذا القول ليست بالقوية لما سيأتي من أدلة القول الثاني أعرضنا عن استطراض في ذلك ونكتفي بالإشارة والاختصار والإجمال لما ذهبوا إليه رحمهم الله فغاية استدلالهم أنهم يقولون أن المعقود عليه من جهة الزوجة هو الاستمتاع بها لا الاستخدام وبذل المنافع لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع فلا يملك غيره من منافعها وقالوا والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق يعنون حديث علي وقصة فاطمة رضي الله عنها جميعا رضي الله عنهما جميعا عندما طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما لما تلقى من تعب الخدمة وسيأتي معنا في أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بوجوب الخدمة وهو يرد على استدلال المذهب الأول وليس معهم فيه حجة لمذهبهم وغاية او هذا غاية ما عند أصحاب هذا المذهب رحمهم الله من حجج وسيأتي ضمن ايرادنا ادلة القائلين بوجوب الخدمة من الزوجة لزوجها الرد على قولهم ان المعقود عليه هو الاستمتاع وان الاحاديث انما تدل على التطور والمذهب الثاني ذهب بعض اهل العلم كالحنفيه وجمهور المالكيه وهو قول ابي ثور وابي بكر بن ابي شيبه وابي اسحاق الجوزجاني وهو قول الالباني والعثيمين الله جميع رحمهم الله جميعا وإلى وجوب خدمة الزوجة لزوجها الخدمة الباطنية أي أن هذا المذهب ذهب إلى وجوب خدمة الزوج لزوجها في الخدمة الباطنية كالعجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله وهذا القول هو قول كما ذكرنا الحنفية وجمهور المالكية وهو قول أبي ثور وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي إسحاق الجوزجاني وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية وكذلك تلميذه بن القيم وفي كلام بن الحجر الذي سيأتي معنا إشارة لموافقته لهذا المذهب وهو قول أيضا كما ذكرنا الشيخ الألباني والعثيمين رحم الله الجميع ننتقل إلى الأدلة أدلة هذا المذهب من الطرآن الدليل الأول قال تعالى وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمف سمتها فأوم هذه الاآية يقتضي أنه ييقذ أنه يجب على المرأة الخدمة داخل البيت كما أنه على الرجل الخدم خارجه للإفااق على المرأة أما للمتاء فهو حق مشترك بينهما وفي هذا رد على من قال أن المعقود عليه من جهة الزوجة هو الاستمتاع بها ومنفعة البلد الدلل الثاني قال تعالى الرجال قوامون على النساء قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية أي الرجل قيم على المرأة وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها فناسب أن يكون قيما عليها كما قال تعالى وللرجال عليهن درجة أي في الفضيلة والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح انتهى الأدلة من السنة وهو الدليل الثالث في الباب من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى من يدها ما تلقى في يدها من رحى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 أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم قال علي رضي الله عنه فما تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين أخرجوا الإمام أحمد والبخاري وجه الاستدلال من هذا الحديث أن فاطمة رضي الله عنها كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة وتأثير الرحى في يدها فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا خدمة عليها وإنما هي عليك وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا وفي هذا رد على من قال أن الأحاديث إنما تدل على التطوع في الخدمة من قبل الزوجة فلو كان الحديث هذا يدل على التطوع لأفاد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولما نصح فاطمة بتلك الكلمات كي تكون لها عونا ونشاطا على خدمتها بيت بيتها وزوجها وإنما كان يكفيه أن يوجه على ابن أبي طالب أن يحضر لها خادم أن يساعدها وينتهي الأمر أو كان بإمكاني صلى الله عليه وسلم أن يطيها من الرقيق الذي جاءه فينقضي الأمر ولما لم يفعل لا هذه ولا وإنما وجهها لتلك الكلمات علم أن خدمة الزوج والبيت على الزوجة الدليل الرابع عن أمر بن الأحوص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا والثوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم أخرجوا الترمذي والنساء في الكبرى وأصله في مسلم في هذا الخبر أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة عانية عند الرجل والعاني هو الأسير ولا شك أن مرتبة الأسير هي خدمة من هو تحت يده ولا ريب أن النكاح نوع من رق ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق عند من يرقى كريمته وجه الاستذلال من هذا الحديث ان المرأة اسيرة عند زوجها والاسير حقه ان يخدم سيده والزوج سيد للمرأة وذلك في كتاب الله عز وجل حيث قال والف يا سيدها لدى الباب وقد أباح الله تعالى للرجل بنص القرآن أن يضيبها وإنما يؤدب غيره من له عليه ولاية فإذا كان الزوج مؤتمنا عليها وله عليها ولاية وجاز ضربها للتأديب فمن باب أولى أن تكون له عليها خدمته في بيته وسؤونه وهذا باين وهذا واضح الدليل الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد أخرجوا أحمد ومسلم وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة هلمي المدية ثم قال اسحديها وفي لفظ استحديها بحجر أخرجوا الإمام أحمد ومسلم و المدية هي السكين المدية هي السكين في لغة قريش هذه الأحاديث بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم نساءه رضي الله عنهن لشؤونه وخدمته صلى الله عليه وسلم وأما الأدلة من الآثار وهو الدليل السادس في الباب أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل خرج أحمد ومسلم والدليل السابع عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن يغتسل به وفي لفظ وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا أخرج البخاري وأحمد فهؤلاء أيها الإخوة أمهات المؤمنين كنا يقمنا على خدمة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن من أهل الشرف والسؤدة فاسمعنا يا نساء المؤمنين اسمعنا إلى أمهات المؤمنين ولا تصغون أسماءكم إلى نساء الشرق والغرب وإلى مفسدين الشرق مفسدين الشرق والغرب الدليل الثامن في الأثر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه فكنت أعلف فرسه وأستقل الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز, أخبز وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكنا نسوه وكنا نسوه صدق وكنت انقل النوى من أرض الزبير التي اقتطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله, الله وسلم على راسي وهي مني على ثلثي فرسخ فجئت يوما والنوى على راسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال إخ, اخ ليحمل ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبيرى وغيرته وكان أغير الناس فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى فجئت الزبيرى فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخل أركب فاستحيت منه وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني اخرجه الامام البخاري ومسلم تاملوا معي هذا الاثر وتاملوا جمله وكيف ان كانت أن أسماء كانت تخدم الزبير حتى في الف لفرسه والاستقاء بالماء سواء لفرسه او لبيته و تخز الغرب وتعجن وتفعل هذا كله حتى أنها كانت تحمل النوى تعرفون ما هو النوى وهو علف الدواب تحمله على رأسها مسافة ثلثي فرسخ والفرسخ ثلاثة أميال يعني ما يقارب تقريبا اثنين كيلو لمسافة اليوم وجاء في رواية لمسلم أن أسماء قالت كنت أخدم الزبيرة خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن في الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه وجه الاستدلال من هذا الأثر على أن خدمة البيت منوطة بالمرأة أولا عتابها على نفسها في عدم إتقانها صنع الخبز وابتداحها جارات الأنصاريات الانصاريات لما ساعدنها فيما لم تحسنه فعلم انها احتسب علم احتسبته من وظائفها ومن أولي, اولى اولويات اعمالها عندما قالت ماذا قالت واعجن ولم أكن احسن ولم اكن احسن اخبز وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكنا نسوة صدق عاتبت نفسها على أنها لا تحسن الخبز وامتدحت نساء الأنصار لأنهن ساعدنها ثانيا من وجوه الاستدلال في هذا الأثر لقاء النبي صلى الله عليه وسلم لها في الطريق وهي تحمل النوى على فالبهيمة على رأسها على بعد ثلثي فرسخ من بيتها ولم ينكر فعلها هذا ولم يعتب على الزبير في ذلك بل ولم يأمره بإتيان خادم لخدمة بهائمه مع الملاحظة أيها الإخوة أن الذي قامت به من الخدمة لعلف البهائم ليست بالتأكيد خدمة باطنية من شؤون البيت فعلم من هذا الإقرار منها وخدمتها هذه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره أن هذه من أعمال المرأة المتعارف عليها في وقتهم والنبي صلى الله عليه وسلم لو رأى أنه من الظلم ذلك لما سكت عنه صلى الله عليه وسلم الثالث من الاستدلال قولها أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادي من يكفيني سياسة الفرس علم من هذا أنها أقرت بواجباتها المنزلية وأن خدمتها لزوجها في شؤون البيت واجبة وكذلك يفهم من سبب إرسال أبي بكر الصديق رضي الله عنه الخادم لسياسة الفرس فقط أن أعمال البيت على الزوجة ومن لوازم خدمتها لزوجها لذلك لم يوصل الخادم لخدمتها مطلقا قال العيني في عمدة القاري واستدل قوم بهذه القصة ومنهم أبو ثور على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة انتهى ومن الأدلة التي يستأنس بها على وجوب خدمة الزوجة لزوجها في البيت عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي ممرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة وهذا الحديث حسنه الترمذي وصحعه الحاكم وضعفه الألباني وهو الراجح ولكني ذكرته استئناسا لأنه يستأنس له أيضا بأحاديث منها حديث عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحاغظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئتي أخرجوا أحمد وهو حديث صحيح وغير أحمد أيضا أخرج ويأنس أيضا له حديث الحسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت قالت نعم قال كيف أنت له قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك أخرجوا الإمام أحمد وهو حديث أيضا صحيح فيا نساء المسلمين لا يكون الزوج راض عن زوجته إلا إذا وجدها متفانية في خدمته تتلمس ما يسعده ويرضيه ولسان حالها يقول لا أذوق غمضا حتى ترفى ولا شك أن خدمة البيت وتربية الأولاد والكنس والطبخ والقيام بشؤون الزوج وما يلزم عمله في البيت كل هذا مما يسعد الزوج ويريحه من عناء وتعب الحياة وفي الحديث الصحيح عند أحمد وابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا احدا أن يسجد لا احد المرأة أن ان تسجد لزوجها ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها حتى ولا ولا تؤدي حق, حق الله عز وجل عليها كله او كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه موطن الشاهد من هذا الحديث حتى تؤدي حق زوجها عليها كله كله فلم يستثني صلى الله عليه وسلم شيئا ومن لوازم حق الزوج على زوجته كما هو العرف القيام بأعمال البيت كلها وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال وبشر وهي بشرى أيضا للنساء التي تنطبق عليهن الصفات الواردة في هذا الحديث فعن كاب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالنسائكم من أهل الجنة قالوا بلى يا رسول الله قال الودود الولود التي إن ظلمت أو قال إن ظلمت أو ظلمت قالت هذه ناصيتي بيدك لا أذوق غمضا حتى ترضى ومن الأحاديث التي يستأنس بها على وجوب خدمة الزوجة لزوجها وهي من أحاديث الترهيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد آبق وامرأة عصد زوجها حتى ترجع خرجه الطبراني في الصغير والأوسط والحاكم وصحاحه وصحاحه الألباني أيضا وهنا المعصية مطلقة وتشمل معصية لزوجها تركها للفراش كما هو مصرح في أحاديث أخرى وتشمل أيضا تركها خدمة المنزل وما يلزم حسب طاقتها وقدرتها إذ أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها أما أقوال أهل العلم فأذكر منهم الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن حجر والألباني والعثامين وكفى بهم نقلا قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموعة الفتاوى وأيضا في الكبرى وايضا في اختياراته الفقهية قال تنازع العلماء هل عليها ان تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز او الخبز والطحين او قال والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك فمنهم من قال لا تجب الخدمة وهذا القول ضعيف كضع في قول من قال لا تجب عليه العشرة والوطء فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحة لم يكن قد عاشره بالمعروف وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة فإن الزوجة سيدها في كتاب الله وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العاني والعبد والخدمة وعلى العاني والعبد الخدمة ولأن ذلك هو المعروف ثم منها هؤلاء من قال تجب الخدمة اليسيرة ومنهم من قال تجب الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال بخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة والمعروف فيما له ولها هو موجب العقد المطلق فإن العقد المطلق يرجع في موجبه إلى العرف كما يوجب العقد المطلق في البيع النقد المعروف فإن شرط أحدهما على صاحبه شرطا لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما فالمسلمون عند شروطهم فإن موجبات العقد تتلقى, أو تتلقى بالنفذ تارة ومن العرف تارة, ومن العرف تارة أخرى لكن كلاهما مقيد بما لم يحرمه الله ورسوله فإن لكل أو أو قال فإن لكل من العاقدين أن يوجب للآخر على نفسه ما لم يمنعه الله من إجابه انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وقال ابن القيم عفوا ابن تيمية وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد فصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها قال ابن حبيب في الواضحة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتك يا Vie فحكم على فحكم فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت وحكم على علي بالخدمة الظاهرة ثم قال ابن حبيب والخدمة الباطنة العجن والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله وفي الصحيحين ثم ساق حديث قصة فاطمة التي ذكرنا في الباب الى ان قال رحمه الله وصح عن اسماء انها قالت كنت اخدم الزبير خدمة البيت كله وكان له فرس وكنت اسوسه وكنت احتش له واقوم عليه وصح عنها أنها كانت تعرف فرسه وتسقي الماء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ فاختلف الفقهاء في ذلك فأوجد بطائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت وقال أبو ثور عليها أن تخدم زوجها في كل شيء ومنع الطائفة وجوب خدمته عليها في شيء وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر قالوا لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه وتعالى بكلامه وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمنكر فمن, فمن المنكر والله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال الرجال قوامون على النساء وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القوام عليه وقال رحمه الله فإن المهر في مقابلة البضع وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه فإنما أوجب الله سبحانه وتعالى لنفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت عادة الأزواج إلى ان قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإن, فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخل الداخلة أو قال الداخلية وقولهم إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة فلم يقل لعلي لا خدمة عليها وإنما هي عليك وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا ولما رأى اسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له لا خدمة عليها وإن هذا ظلم لها بل أقره على استخدامها وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية هذا أمر لا ريب فيه ولا يصح التفريق بين شريفة ودنية وفقيرة وغنية فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إلى الخدمة وكان وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة يعني فاطمة فلم فلم يشكها وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عانية فقال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم والعاني الأسير ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده ولا ريب أن النكاح نوع من رق كما قال بعض السلف النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين والأقوى من الدليلين انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح واستدل بهذه القصة يعني قصة فاطمة على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة وإليه ذهب أبو ثور وفاطمة سيدة النساء العالمين شكت ما تلقى يدها من الرحى وسألت أباها خادما فدلها على خير من ذلك وهو ذكر الله تعالى والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا الباب قال المهلب وفيه أن المرأة الشريفة, وفيه أن المرأة الشريفة إذا تقوعت بخدمة زوجها بشيء لا يلزمها لم ينكر عليها ذلك أب, أب ولا سلطان وتعقب بأنه بناه على ما أصله من أن ذلك كان تطوعا ولخصمه هذا كلام ابن, ابن حجر يرد قال ولخصمه أن يعكس فيقول لو لم يكن لازما ما سكت أبوها لو لم يكن لازما ما سكت أبوها على ذلك مع ما فيه من المشقة عليه وعليها ولا أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع عظمة الصديق عنده انتهى من الفتح وقال الألباني رحمه الله في آداب الزفاف وجوب خدمة المرأة لزوجها قلت وبعض الأحاديث القائل الألباني قلت وبعض الأحاديث المذكور آنفا ظاهرة الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها هذا بعد, بعد أن ذكر ثلة أحاديث في وجوب طاعة الزوجة لزوجها قال قلت وبعض الأحاديث المذكورة آنفا ظاهرة الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها إياه في حدود استطاعتها ومما لا شك فيه أن من أول ما يدخل في, خدمة الزو... في ذلك الخدمة في منزله وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو ذلك وقد اختلف العلماء في هذا فقال الشيخ الإسلام بن تيمية ثم ساق الكلام الذي نقلته آنف عن ابن تيمية في الفتاوى وفي الاختيارة الفقهية إلى أن قال الألباني قلت وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى أنه يجب على المرأة خدمة البيت وهو قول مالك وأصبغ كما في الفتح وأبي بكر بن أبي شيبة وكذا الجوزجاني من الحنابلة كما في الاختيارات وطائفة من السلف والخلف كما في الزاد وقال الألباني أيضا ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلا صالحا وقال بعضهم إن عقد, إن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع للاستخدام مردود بأن الاسمتاء حاصل للمرأة أيضا بزوجها فهما متساويان في هذه الناحية ثم ساق رحمه الله كلام ابن القيم السابق في الزاد الذي نقلته هو رحم الله جميع بقي أن أنقل كلام الشيخ العثيمين رحمه الله قال رحمه الله أما خدمتها لزوجها فهو فهذا يرجع إلى العرف فما جرى العرف, العرف بأنه أو بأنها تخدم تخدم زوجها فيه وجب عليها خدمته فيه وما لم يجر به العرف لم يجب عليها ولا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بخدمة أمه أو أبيه أو أن يغضب عليها إذا لم تقم بذلك وعليه أن يتق الله ولا يستعمل قوته فإن الله تعالى فوقه وهو العلي الكبير قال تعالى فإن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليًا علي كبيرا انتهى وقال رحمه الله في الشرح الممتع والصحيح أنه يلزمها أن تخدم زوجها بالمعروف انتهى بقي مسائل خفيفة أردت أن ألطف بها المجلس هل يشرع للزوج خدمة أهله في البيت نرى أن البعض قد يستنكف أن يساعد زوجته في بيته وقد يتعالى عليها ويتكبر لأنه رجل ويريد أن يثبت ان له مكانه وانه ليس بالوضيع وكأنه يرى هذه الخدمة وضاع له سيد البشر رضي الله عنه وارضاه كان يكون في خدمة اهله هذا السؤال وجدت له جوابا عند الشيخ الالباني في اداب الزفاف قال هذا وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافع استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك إذا وجد الفراغ والوقت بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة رواه البخاري والتنمذي وفي لفظ كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه رواه أحمد وأبو بكر الشافعي بسند قوي, قوي. هذا كلام الشيخ الألباني بقي أن نتساءل هل يجوز للزوجة أن تسأل زوجها خادمة يعينها الجواب نعم إذا كان مقتدرا وذا سعة وذا سعة يعني يستطيع أن يدفع مصاريف هذه الخادمة فعليه أن يوسع على أهله فعليه أن على أهله وكذلك في حديث فاطمة رضي الله عنها وأرضاها في طلبها خادم يخدمها في هذا الحديث ما يدل على أنه لا حرج أن تسأل الزوجة الخادم لكن بشرط إذا وجدت الضرورة ووجدت الحالة لكما تفعله بعض النسوة اليوم من طلبها الترفه والمباهاب الخادمة ومجارات من لا لهم في الاستكثار من الخدم في البيت من غير ما ضرورة ولا حاجة ملحة أصبحت اليوم الخادمات في البيت موضة نرى رجل في أول سنة له من زواجه وهم يخرجون ثلاثة أشخاص هو زوجته وخادمة لما الخادمة هذه؟ ماذا تفعل هذه الزوجة في البيت وما الذي يشغلها عن خدمة البيت ما هو إلا المباهة وأن تجعلها وصيفة لها كغيرها من النساء التي يتفخرن بالخادمات وإلا فلا مانع من أن يأتي الزوج بخادمة لزوجته إذا وجدت الضرورة والحاجة الملحة وكما جاء في الحديث الصحيح أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله فهو خير يا عبد الله لكن للضرورة والحاجة بقي أن نكمل البحث بهذا السؤال او هذا التساؤل هل يجوز ايتيان خادمة للزوجة تعينها على امورها الاول قلنا هل يجوز للزوجة ان تسأل وهنا هل يجوز ايتيان خادمة الجواب نعم وهو قريب من الجواب الاول وقصه فاطمه عند طلبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما يعينها اكبر دليل و من ذلك او موطن الاستدلال بالحديث قوله صلى الله عليه وسلم الا ادلكما على خير مما سالتما ثاني خيرهما والتخير يفيد هنا جواز اتيان الخادمه للزوجه للحاجه وجه الدلاله منه انه ما منع من الخادم مطلقا بل خيرهما مما هو خير لهما منه والدليل الثاني ايضا حديث اسماء المتقدم التي قالت فيه حتى ارسل الي ابو بكر بعدم او قال قالت بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس ويزيد ذلك قوة إذا علمنا ان هذا الخادم من سبي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطى أبا بكر منه خادما ليرسله إلى بنته أسماء كما في رواية ابن أبي مليكة عند مسلم خلاصة بحث مجلسنا هذه الليلة يعني سمعنا الأقوال سمعنا الأدلة من الكتاب والسنة وأقوالها للعلم ونريد الخلاصة حتى نخرج مستفيدين يتبين لنا من مجموع الأدلة وأقوال العلماء ان الراجح وجوب الخدمة بالمعروف وجوب خدمة الزوجة لزوجها بالمعروف وأن المرأة مطالبة بالعمل في البيت كما أن الرجل مطالب بالعمل والكسب خارجه وإذا لم تقوم الزوجة بأعمال البيت فمن الذي سيقوم لها؟ أو من ذا الذي يقوم بها؟ والزوج مشغول سائر يومه بالكسب وأكثر الناس لا يستطيعون دفع عجرة الخادمة ليس كل أحد عنده حق الخادمة المصروف الشهري أضف إلى ذلك لو أن النساء امتنعن عن الخدمة فماذا الذي يحدث؟ سيعرض, سيعرض الرجال عن الزواج من هن إذا عرفوا وانتشر الأمر أن المرأة لا تخدم ولا يجب عليها خدمة البيت يعني تجلس بس تتربع وتنام وتأكل هل سيقدم الرجال على الزواج هل جاوب لا سيعرض الرجال عن الزواج من هن أو على الأقل عليه عليهن الخدمة في العقد عقد النكاح فعند ذلك واجبت عليها خدمة بالشرط لأنه إذا الشرط زال الإشكاء وإن لم يكن شرطا يعني لم يشرط والنساء امتنعن عن الخدمة وعرض الرجال عن الزواج ما الذي سيحدث ما الذي سيحدث سيبقى النساء عوانس في البيوت وبذلك تعظم الفتنة نسأل الله العافية وتفشو الفاحشة في المجتمع ويفسد المجتمع وهذا ما يريده الغرب للمجتمعات المسلمة فكلمتي ونصيحتي للنساء التي يسمعن هذه الكلمة ألا يصغين أسماعهن لكلام المشرقين والمغربين وان تدخل فكرة عدم خدمة الزوج في البيت اذ ان من حسن العشرة ان تسعى المرأة لرضى زوجها حتى تحظى برضى ربها عز وجل وتكون له زوجة في الجنة أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني بما سمعتم وبما قلت وأن ينفع بهذه الكلمة كل من سمعها وبلغته إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين